لكار الاذان يقول مثل ما يقول المؤذن الا في حي على الصلاه وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوه الا بالله ويقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله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 اتى محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ويدعو لنفسه بين الاذان والاقامه فان الدعاء حين اذ يرد